والشمس والقمر رأيتم لي قال يا هني لا على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما تنهى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان يوسف وإخوته يا كل الشيء لكم وجه يخلو لكم وجهه بيكم، وتكونوا من بعضه قوم صالحين. قال قائلٌ منهم: لا تقتلوا يوسف وأنقوه في غياب الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وخاف أن يأكله الزئب وأنتم عم يغافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عُصْبَةٌ إنا من أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنا دلوة قال وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتواه من مصر لراته يكربي مسواه أكربي مسواه عسى أن ينفعنا أو ولدا وكذلك مسكنا لي في الأرض ولن من سوئل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله. أنا جز المحسنين وروعت كل شيء وفي بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هي فقال باب وقد تتق بيصه من دبر روال فيا سيدها وهو من الكاذبين وإن كان قبيصه قد من دبر فكهبت وهو من الصادقين فلما رأى قبيصه قد من في المدينة موت عزيز تراود فتاه عن نفسه قد شرَّ راحب إن الله في حلال مبين فلما سمعت بمكرهم أوصلت إليهم واعتدت لهن متكافؤ واعتنت لهم لبتكوا وأتت كل واحدة منهم سكينا وأتت كل وقالت خرج عليهم فلما عينه أكذونه وقطع نيديه وقلنا حاش, حاش لله ما هذا بشرا أرزان تأكل الطير من نبئنا بتأويله إننا نواك من المحسنين قال لا يأسكما طعم طذقانه إلا نبئتكم بتأويله إلا نبئتكم ذلكما مما علمني ربي إني توفت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم للآفرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وإسحاق وَأَمَّا الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه تضي فِي الذي فيه سبع عجاف يأكنهم سبع عجاف وسبع ظلاء خضر وخيابسات يا أيها الملوك في رؤيا يلقون ثم يبؤ يا قالوا تأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وزك وبعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم كلهم سبع عجاف وتبعث من بلات قبر وأخر, يابسات وأخر يابسات لفضيله <تصفيق> الدكتور يأكل لما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون وقال الملك اتوني به يستخلص لنفسي Oh Roger. ZANG doen.